عن أبي الدرداء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقه والصلاة؟ قلنا بلى قال إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالقة